اشهد ان الرسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على, الفلاح. حي على الفلاح. الله. لا إله إلا الله